بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمرا <تصفيق> تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نظرين إنا نحن نزلنا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 السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا وعفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فِيهَا من كل شيء موزود وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنٌ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاطِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم, فأسقيناكم وما أنتم له بخازرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين وقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجآل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من صلصال مِنْ مسنون فإذا سويتم ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابى, إلا إبليس أبى ان يكون مع الساجدين اِبنِيس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال خلقتهم من صلصال من حميم مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن ك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأرضه إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أقويتني لأزين أن لهم لأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك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 سلام من ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي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 قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن لصادقون صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا ينتفث منكم أحد وأنظ حيث تمرود وقضينا ذلك الأمر أن دابر, هؤلاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصدحين وجاء أهل المذينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين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 تقمنا منهم وإنهم لبِ إمامٍ مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.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 لنسأل أنهم أجنعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين